وَمين أَمين وَلَقَد جَ أَتْرُسُل نَائِ بِرَهِيمَ بِالْبُشْرَ قَاُ سَلَام قالَاوا سلام،, سَلَامَ قَالَ سَلَام فمَالَ بِثَأَ جَ أَمْ بِعِدِ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وَمْرَأةُ قَائِمَةُ صَبحِكَة فَبَ الشَّررنَّهَا بِإسحَاقَ وَمِ وَرَاءِ إِسْآاق يَعقُوب قَالَت يا وَيِلََ أَأَلِدُ وَأَنَ عدُزُ وَهَذاَا بَعْلِي شَيْخَ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 لََّ ذَهَبَ عَْ إبَرَهِي مَ الرَووعُ وَجَأتْمُ الْ البُشْرَُجَذِل نَا فيِي قَوْمِلوبُ إِ إِبرَاهِيمَ, قوم إبراهيم لَحلَليمٌ أَووَهُم يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود ولم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 قَال يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَقْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ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 قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَثْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ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 جِلٌّ مَعْذُودٌ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بَعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَانَ وَالْمِيْذَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُبْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير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 عَلَى بَيْنَةٍ مِّنَ الرَّدِّ وَرِزْقًا مِن نُّذُرٍ ۚ إِذْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إلا بالله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 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وذود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا من ما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا ولولا رحمتك لرجمناك ولو لا رحمتك لرجناك وما انت علينا بعزيز قال يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوا وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِل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 كأن لم يغنوا فيها ألا إن ألا بعدا لمدينة كما بعيدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُودُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُنَّ مَا هُمْ فِيهِ مُكَذِّبُونَ وَمِثْلُ الْوِرْدِ الْمَوْعُودِ وَأَذْبَحُوا فِيهَا بِلَعْنَةٍ بِتَزْرِفُ الْمَرْفُودَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيد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 وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَتُهُمْ غَيْرَ تَثْبِيتٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخرة. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا مُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٌ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ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 وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجلوذ فلا تك في من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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مليب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير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 مَلاَ تُنصَرون وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 وَقُل لَّن نَّقُصَّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَأَجِئْكَ فِيهِ هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ للمؤمنين.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 إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أَلِفْ لَا مْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ المبين. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ وَإِن كُنْتُمْ قَبْلَهُ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تُخَصِّصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وكذلك يهديك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق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 إِنَّ أَبَانَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ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 قال اني لا يحزنني ان تذربوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لا ان اكله الذئب ونحن عصبة اننا اذا لخاثرون فَلََّا ذَهَبُ بِهِ وَأَجمَعُ أََجعَلُ فِي غيَذَةِ الجُبِّ وَأَوْوحَن لَيْهِ لَُنَبِّ النَّعُمْ وَأَو حَنَاءِ لَْهلَُ نَبِّ النَّعُ بِأَمرِهِم هَا وَهُم لا يَشعُودكَ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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلاداً وهو قال يا بشرى هذا غنان وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وَشَرَوْهُ بِثَمَانٍ وَخَمْسِينَ دِرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا عَسَى أَن يَنفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ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 إَِّا لَنَرَاهَا فِي بُلَالٍِ مُبيل فَلََّا سَمعََكْ بِمَكْره أَرسَلَت إلَه وَأَعْتَدَت لَ مُتَّكَ أَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ذَكِيْنًا وَقَالَتْ تَخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ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 ولا ان لم يفعل ما امروا ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني والا تصرف عني اصْبُ إِلَيْهِ إِنَّ وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَٱتَّجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْ كَيْدِهِمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا آيَاتِنَا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ أَحِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَال أحدهما إِنِّي أَرَىٰ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْدَأُ بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَنَا يَتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقُونَهُ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَلِكُم مِّن مَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ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 متاب دون مل دس می تم ان کم م ان زل ملؤ بھمی مِن پی نیل سوکھ م ولكن أكثر الناس إه الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الخيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وقال من الذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع وقال الملك انني ارى سبع بقرات سمين ياكلهم سبع عجاف وسبع بلاه خضر وسبع بلاه خضر واخر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 وَقَالَ الذي نَ جَامنهُ مَا وََّكَ وَبَعْدََّةٍ أَنَ أُونَبُِّكُمْ وَقَالَ الذيينَ جَامِنهُُ مَا وََّكَ رَبَعْضَقَُّةٍ أَنَ أُونَبُِّكُمْ بِتَأقُِهِي فَأَُصِلُون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بطرات سمان يأكلهن سبع عجاب فافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع, لعلي أرجع إلى النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي ثُنْبُلِ فَذَرُوهُ فِي ثُنْبُلِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُ نَمَا قَدَّمْتُمْ لَهُ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مما ما ياتيه من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك توني به فلما جاء وَجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَمَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ فَعَنَّفْتُنَّ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 وقال الملك اتوني به أبتخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض فيض عليم وكذلك مكننا يوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء, حيث يشاء نصيب برحمتنا من مشاء ولا نضيع اجر المحسنين وَلَا الْعَذَابُ إِلَّا عِنْدَ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ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 إِلَّا إِنْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا ثَمَرَ بُون قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا نَعَمَّ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا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 قال لن ارسلوا معكم حتى تؤنثوا موثقا من الله لا تاتنني به الا لا تاتنني به الا ان يحاق بكم فَلَمَّا آتَاهُم مُّوثِقَهُمْ قَالُوا اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ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 فلا تبتئث بما كانوا يعملون فلما جهز أم بجهازهم جعل الثقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أن يتهى العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُسْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاءٍ وهوليم فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخي ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء اخي كذلك كدن ليوسف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 سباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمعافاة في المال والأهل والولد كَبْتَ عَدْوَنا وَبَسَطْتَ أَرْزَاقَنا وَأَظْهَرْتَ أَمْنَنَا وَجَمَعْتَ فُرْقَتَنا وَمِن كُلِّ مَا سَأَلْناكَ رَبَّنا أَعْطَيْتَنا فلك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت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 والعفق من نيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بعفوك وغفرانك والعفق من نيرانك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار إلهنا وعزتك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بجلالك جاهلون ولا لعقوبتك متعرضون ولا لنظرك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغلبت علينا شقوتنا وغرنا سترك المرخي علينا فبحبل من نعتصم إن واتحب لك عنا وسو أتاه من الذنوب غدا إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أمع أم المخفين نجوز أم المثقلين نحطوا وإلنا كلما كبرت سننا كثرت ذنوبنا فإلى متى نتوب وإلى متى اللهم إنا نسألك توبة نصوحا لا نشقى بعدها أبدا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل السخائم صدورنا اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا ذيناً إلا قضيته ولا همّاً إلا فرجته ولا مريضاً إلا شفيته ولا ميتاً إلا رحمته ولا أسيراً إلا فكتاً وأطلقته ولا غائماً إلا رددته ولا ظالما إلا خذلته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا لا صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان اللهم انصرهم بنصرك وأيبهم بتأييدك اللهم اربط على قلوبهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اخذف الرعب في هدوا بأعدائهم وتلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بذدا ولا تغادر منهم أحدا بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر